Book 2 98. 98 98 Kahe kords sidesõnad Huruf al-atf al-muzdawija Huruf al-atf al-muzdawija Reis oli tõesti ilus, kuid liialt koormav. صحيح أن رحلة كانت جميلة إلا أنهها كانت متعبة جدا صحيح أن الررحلة كانت جميلة إ أنه كانت متبة جدا صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان ملئاً جدا.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 Ta tuleb kas bussi või rongiga? Se juusefi ruim bas, aubilkitaar. Se juoseafir immöib Ta tuleb kas täna õhtul või homme varahommikul? Se jäeti immel jau, auredan bäkiran. Se jäti immeljaum, auredan bäkiran. Ta elab kas meil või hotellis? Sajeskunu imma maana au fil fundok. Sajeskun imma au fi el fundok. Ta räägib nii hispaania kui inglise keelt. Innehetete kellemul hispaania, kema aidan el inglisia. Innehetete kellemul hispaania, kema aidan el inglisia. Ta on elanud nii Madridis kui Londonis. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن تاتونيبني هسبانياد كوي انجلسماد تعرف إسبانيا كما أيضا انجلترا انها تعرف أسبانيا كما أيضا انجلترا طايولا ميتتا اينولت رومال vaid ka laisk انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا انه ليس فقط غبيا بل ايضا <تصفيق> ليست فقط جميلة بل ايضا ذكيه طراك عين ساكس وكبرس سكالت إنها لا تكلم فقط الألمانية بلأضا الفنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفنسية ما ييسك منجيك بر التكك الطري لا الصطيع <تصفيق> أن عزف على البيانو ولا على القثرة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجتار ما يشكتنس إيفلسكسمبت لا أستطيع أرق الفز وسمبة لا أستطيع أن أرق الفالس ولا الصبة م مايل يبر كبليت لا أحب الأوبرى ولا البلي La oheb el opera, voila el beli. Mida kiiremini sa töötad, seda varem saad valmis. Kullama šta halt akbar, kullam ta heita minhu bäkiran. Kullama ista halt bi suraha akbar. Kullama ent minhu bi apkar. Mida varem sa tuled, seda varem saad ka minna. كلما أكثر باكررا كل ما قدرت أن تذهب أكثر باكررا كل ما أتيت أكثر باكررا كل قدرت أن تذهب أكثر باكررا متو مكسيعة تكسيستة مقعة مسم نكس كلما تقدم المرء في العمر كلما ما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرأة في العمر؟ كلما أصبح أكثر رضا